الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلا وربيل تأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصور من ذلك ولا أصور من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ya jeசிian latina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 سَأَنْخَسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفَةً مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبًا وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُودَ مِنَ الْفَضْلِ يَا جِبَالُ أوبي سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان النيح عدوها شهر ورباحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذنه رب وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا لُقْمٌ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِمَّا حَرِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ اللَّهِ يَا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكون فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما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 جنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأفل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور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 فسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولو قد صدق عليهم إبليس ظلنه فتبعوه إلا ثلث من المؤمنين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 حتى إذا فسع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله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 حقتم به شركاء كلام بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا قل لكم يعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفرون القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكانا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أن حمصددناكم عن الهدى بعد إذ جاء كنتم مجرمين وقال الذين استطعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسره الندامة لم فَرَوْحَ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُطْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا قل إن ربي يبسط المزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا وما أموالكم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 في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير يحصرهم جميعا ثم يقوم فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضررا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا كثلى عليهم آياتنا بينات قالوا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى فقال الذين كفروا للحق لمحروا تبي يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين يوم قبلهم وما بلؤوا مع ما أتيناهم فكذبوا رسلهم فكيف كانك ما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكرون ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديدا قل ما سألتكم من أجر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 وَإِنِّي هَتَّاَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إلَيَّ رَبِّ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِمَّا كَانُوا قَرِيبًا وَقَالُوا آمَنَّا وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من, من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يستهون كما فعل بأسياعهم من قبل إنهم كانوا في شك.